عند الابتلا الى من ابتلاهم الله بالشدائد والكروب الى من اراد الله تمحيصهم بالاسقام والعيون فذاك مريض فقد صحته واخر عار في معرفة سقمه وفهم علته وثالث عارت قواه وزالت بشاشته وهم مع ذلك ذاكرون شاكرون صابرون محتسبون. فكم من نعمة لو تعطيها العبد كان الداء وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاء هيا خالقي عثرت زللت فأين ما هي عوامل الثبات أمام هذا الابتلاء أمام هذه الشدة أمام هذه المحنة أول عامل من عوامل الثبات الإيمان بالقدر والقدر هو تقدير الله جل وعلا في الأذن وأما القضاء فهو حكم الله جل وعلا بالشيء عند وقوع هذا هو القضاء قدره عن علم قدر هذه المصيبة عن علم منه سبحانه قدره هذا المرة عن علم منه سبحانه صدر هذا البلاء عن علم منه سبحانه فلا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره إنك لم تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطاك لم يكن ليضيع يسر إخوانكم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً لصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى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 هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك إخوة الإيمان هذه الخطبة إنها رسالة موجهة إلى من ابتلاهم الله بالشدائد والكروب إنها رسالة موجهة إلى من ابتلاهم الله بالشدائد والكروب إلى من أراد الله تمحيصهم بالأسقام والعيوب فذاك مريض فقد صحته وآخر حار في معرفة سقمه وفهم علته وثالث خارت قواه وزالت بشاشته وهم مع ذلك ذاكرون شاكرون صابرون محتسبون إنهم تأملوا قول نبيهم عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاءه قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شغ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإذا ابتليت بمحنة من المحن أو شدة من الشدائد ما هي عوامل الثبات أمام هذا الابتلاء أمام هذه الشدة أمام هذه المحنة قال العلماء أول عامل من عوامل الثبات عند البلاء الإيمان بالقدر والقدر هو تقدير الله جل وعلا في الأذن وأما القضاء فهو حكم الله جل وعلا بالشيء عند وقوعه هذا هو القضاء والإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله جل وعلا قد قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له وأنه قدره عن علم قدر هذه المصيبة عن علم منه سبحانه قدر هذا المرض عن علم منه سبحانه قدر هذا البلاء عن علم منه سبحانه هو القائل جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البحر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين فمراتب القدر إنها أربعة العلم والكتابة والخلق والمشيئة من هذه المراتب العلم يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما هو كائن وما سيكون يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى فلا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ويعرف أن من صفته سبحانه وتعالى أنه يقدر ويلطف ويبتلي ويخفف ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره قال جل وعلا إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم سبحانه وتعالى وكما ورد في سنن أبي داود بإستاذ صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال هذا الكلام لولده يا بني إنك لم تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك. ثم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال رب وماذا اكتب قال اكتب نقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني الشاهد هنا أنه ينبغي على المؤمن أن يؤمن بالقدر وأن يرضى بما يقدره الله له وهذه نقطة في غاية من الأهمية بمكان أن ترضى بما يقدره الله جل وعلا له أن تؤمن بالقدر وأن ترضى بما يقدره الله لك وأن تعلم أنما ما قدره لك قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر فما عليك دوما ودائما إلا أن تقول الحمد لله كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي قالوا نعم قبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم فيقول جل وعلا لملائكته ماذا قال عبدي فتقول حمدك واسترجع فيقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد لماذا؟ بأنه قال الحمد لله واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون فينبغي عليك في أول وهلة للمصيبة أن تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اذرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إذا قلت ذلك أخلف الله عليه كما أخلف على أم سلمة بزواجها من الحبيب صلى الله عليه وسلم فمن عوامل الثبات عند البلاء الإيمان بالقدر وأن ترضى بما يقدره الله جل وعلا لك ثانيا الصبر على هذه المحنة والشدة والفتنة والصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي وقيل هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه والصبر واجب بالكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فهناك أدلة كثيرة على وجوب الصبر من كتاب الله تعالى منها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قال تعالى وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلى غير ذلك من الآيات قال علماؤنا ذكر الله جل وعلا الصبرى في قضعٍ وتسعين موضعاً من كتابه الكريم وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة الصبر وأيضاً حسن نبينا الأمير صلى الله عليه وسلم على الصبر عند البلاء فمثلا ورد في سنن الترمذي من حديث معاذ بن أنث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبته أي بعينيه فصبر عوقته منهما الجنة عوقته منهما الجنة وأيضا روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب هذا الرجل مرارا أوصني يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب والأدلة من السنة كثيرة على وجوب الصد وأما الإجماع فقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين والصبر واجب بالكتاب والسنة والإجماع بل إن الصبر أيضا واجب بالضرورة العقلية فتعرفنا الآن على معنى الصبر وعلى أنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع قد يسأل سائل فيقول ما هي شروط الصبر ما هي شروط الصبر قال العلماء من شروط الصبر أولا الإخلاص أن تصبر ابتغاء وجه الله كما قال جل وعلا ولربك فاصبر قال تعالى والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقوب الدار أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم لقد مدحهم الله جل وعلا لأنهم صبروا ابتغاء وجه الله وهذا هو الإخلاص المضر من شوائب الغياء وحظوظ النفس أن تصبر على المرض ابتغاء وجه الله تصبر على المصيمة لا ليقال فلان هذا صابر كلا بل تبتغي بصبرك وجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم لا ليقال هو صابر قال جل وعلا ولربك فاصبر أيضا من شروط الصبر عدم شكوى الله للعباد لأن شكوى الله للعباد تنافي الصبر وفيها من سوء الأدب مع الله ما فيها وهناك فرق كبير وبون شاسع بين الشكوى إلى الله وشكوى الله للعباد فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر كما سنبين إن شاء الله تعالى ولكن شك والله للعباد تنافي الصبر اظهار الجزع التبرم التأفف التضجر مما يقدره الله جل وعلا لك كأن تقول لماذا اختار الله ولدي لماذا اختار أمي لماذا ابتلاني أنا بهذه المحنة والمصيبة ولم يبدأ فلان وفلان وفلان هذا فيه من سوء الأدب مع الله ما فيه ينبغي عليك أن ترضى بما يقدره الله لك وبما قسمه الله لك وأن تصبر وأن تعلم أن هذا اختبار وامتحان من الله جل وعلا لما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الأمسل فالأمثل فيبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يقرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة فمن شروط الصد عدم شك الله للعباد ثالثا أن يكون في أوانه في التو واللحظة عند الوهلة الأولى فالصبر المحمود والمأجور عليه صاحبه هو ما كان في أوانه أما إذا فات أوانه فلا جدوى منه لأنه صبر في غير محله وبعد انتهاء أمده وزمانه قال الله جل وعلا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين اتكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من قال العلماء أهل النار صبروا مئة سنة ثم جزعوا مئة سنة ثم صبروا مئة سنة ثم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص هذا صبر في غير محله بعد انتهاء أمده وزمانه قال الله جل وعلا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون فمن شروط الصبر في اللحظة الاولى للمصيبة كما وردت الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال مرى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري اتق الله واصبري قالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقيل لها إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى بيته وهي مسرعة فقالت يا رسول الله إني لم أعرف فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى فمن شروط الصبر أولاً الإخلاص ثانيا عدم شكوى الله للعباد ثالثا أن يكون في أوانه وفي محله قد يسأل سائل فيقول وهل هناك مجالات للصبر نحن تعرفنا على معناه وعلى أنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع وعلى شروطه فهل هناك مجالات للصب فالجواب نعم هناك مجالات عديدة فمن مجالات الصب أولا الصبر على بلايا الدنيا ولا أحد مما يسلم من آلام النفس وأمراض البدن وفقدان الأحبة وخسران المال وهذا ما لا يخل منه بر ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافر ولكن المؤمن يتلقى هذه المصائب برضا وطمأنينة لأنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال الله تعالى ولنبلونكم أي ولنختبرنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من قال العلماء البلاء في هذه الآية عام البلاء هنا في الآية عام يصيب القلوب بالخوف والبطون بالجوع والأموال بالنقص والأنفس بالموت والثمرات بالآفات ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل البلاء بشيء من فقال ولنبل ونكم بشيء من من الخوف والجوع الآية قال العلماء ليدل على التخفيف مراعاة لضعف العباد وتخفيفا عليهم ورحمة بهم فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين من هم يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قال هؤلاء الصابرون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فقال الله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وكان في هذا المجال صبر أنبياء الله جل وعلا مثلا يقتدى به كصبر أيوب ونوح وموسى وإبراهيم وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وغيرهم وغيرهم من الأنبياء والرسل كما قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فمن مجالات الصبر الصبر على بلاي الدنيا ثانيا الصبر عن شهوات النفس إذا أخذت الدنيا زينتها وأقبلت على الإنسان تتراقص كالحسناء اللعوب فهذا لون جديد من ألوان البلاء وكما هو معلوم أن الله جل وعلا جعل التنعيم والإكرام ابتلاء كالتضييق في الرزق سواء فقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالبلاء يكون بالخير أيضا فمن مجالات الصبر أن تصبر على شهوات النفس وعلى ملاذ هذه الدنيا العبد الصالح يحتاج دائما إلى ذلك إلى الصبر عن ملاذ النفس عن ملاذ الدنيا وشهوات النفس فلا يطلق لنفسه العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ولا تظن أيها العبد القانع بما آتاه الله انما في ايد الطغاة العتاه المغرورين نعم كلا والله انها نقم ولكن اكثر الناس لا يعلمون الم تسمع بقوله تعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لا تستغرب أيها الموحد أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة أو الفجرة أو الظلمة لقد قال رب العالمين جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وهذا هو المثال الذي لا يزال شاخصا في كل القرون للذين يعتبرون ألا وهو مثال قارون قارون الذي ملك الكنوز هذه الكنوز ذات المفاتيح التي تنوء بالعصبة للقوة قارون الذي خرج على قومه في كامل زينته وأبهى حلته وفخامة موكبه ومركبه فقال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قالوا هذا في حسرة وتلفف ولكن الدنيا لن تخلو من ناصح أمين ورث العلم والإيمان والصبر من المرسلين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وكان ما قدره الملك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 لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون سبحانه وتعالى فمن مجالات الصبر الصبر عن شهوات النفس ثالثا الصبر على طاعة الله عز وجل الطريق إلى الله تعالى مليء بالعوائق والنفس بطبعها تنفر من القيود العبودية لله قيد لشهوات النفس ولذلك فالنفس لا تستقيم على قاعة الله بيسر وسهولة فلا بد من ترويضها كما قال الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستضر لعبادته هل تعلم له ثمية وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى فينبغي عليك أن تصبر على طاعة الله والصبر على الطاعة يتكون من ثلاث شعب صبر قبل الطاعة وصبر على حال الطاعة وصبر بعد الطاعة صبر قبل الطاعة نعم بتصحيح النية والإخلاص والتبرئ من شوائب الرياء كما قال الله تعالى في سورة هود إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات قدم جل وعلا الصبر على العمل على الطاعة إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ثاني نقطة من هذه النقاط الصبر على حال الطاعة قال العلماء الصبر على حال الطاعة يعني لا يتغافل عن الصبر في أثناء تأديته للطاعة ولا يتكاسلوا في أدائه للطاعة بل يأتي بها على أكمل وجه مشروع متبعا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ثالثا الصبر بعد الطاعة بعد العمل لا ينظر لنفسه بعين العشب ويتظاهر بما قدم سمعة ورياء فيقول أنا الصائم النهار أنا القائم الليل أنا الحافظ لكتاب الله أنا وأنا أنا الذي بنيت هذا المسجد أنا الذي فعلت وفعل ويضيع الثواب ينبغي عليك أن تلجأ إلى الله جل وعلى بعد كل عمل صالح وتسأله القبول فأنت لا تدري هل تقبل الله منك هذا الصيام هل تقبل منك هذه الزكاة هل تقبل منك هذا الحج؟ هل تقبل منك هذه الصلاة أنت لا تدري فينبغي عليك أن تسأل الله القبول ها هو إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لما رفع قواعد البيت قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هو رجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يقبل منه ده بيصوم وبيصلي ولكن خاف من الله جل وعلا ألا يتقبل منه هذا العمل وهذا الصميع فينبغي على العبد بعد كل عمل صالح أن يرفع أكث الضراعة ويقول اللهم تقبل مني هذا العمل هذا هو الصبر بعد الطاع فهناك صبر قبل الطاع بتصحيح النية والإخلاص قبل دخولك في الصلاة ينبغي أن تخلص هذا العمل هذه الصلاة لله جل وعلا لا تصلي ليقال فلان هذا المصلي لا تحش ليقال فلان هذا الحاج بل تبتغي بعملك هذا وجه الله وأن تصبر في حين الطاعة وأنت في أداء مناسك الحج مثلا ينبغي عليك أن تصبر ولا تقول كما يقول بعض الناس تعبنا من هذه الرحلة ومن هذه المناسك يا أخي الكريم على قدر المشقة يكون الأجب من الله سبحانه وتعالى ينبغي عليك أن تصبر ولا تتلفظ بمثل هذه الألفاظ فهناك صبر قبل الطاعة وعلى حال الطاعة وبعد الطاعة أيضا من مجالات الصبر رابعا الصبر في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله سبيلها طويل تحف بالمتاعب والآلام طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والرياحين بل هو طريق صعب مليء بالأشواك مليء بالأشواك والصعاب هو طريق الأنبياء والمرسلين هو طريق الأولياء والصالحين بذلك قال بعض العلماء إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق فينبغي عليك أن تعلم أن طريق الدعوة إنه طريق صعب والدعوة إلى الله لا تقتصر على المنابر والمحاضرات والندوات وفقط بل ينبغي على كل مسلم أن يدعو إلى الله جل وعلا في حدود ما يملك في حدود قدراته وإنكانياته إذا كنت طبيبا ينبغي عليك أن تحث الناس على الصلاة إذا دخلت عليك امرأة متبرجة تذكرها بالله تذكرها برسول الله لا حرج أن يكون في مكتبك في عيادتك كتيبات شرائط أن تهدي هؤلاء المرضى إذا كنت معلما تهدي هؤلاء الطلاب تبلغهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في حدود ما تملك فالدعوة لا تقتصر على المنابر والمحاضرات الدعوة ليست مهنة بل إن الدعوة رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم وينبغي عليك أن تعلم أنك ستبتلى يعترض الدعاة إلى الله بعض المعوقات في طريق دعوتهم كالاعراض من الناس وليس هناك شيء أدخل على صاحب الحق وهو يصيح بأعلى صوته وينادي بملء فيه لينقذ الناس من الظلمات إلى النور فلا يجد إلا آدانا صمى وقلوبا غلفا أناسا قد استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كما حدث مع نبي الله نوح وكما حدث مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وينبغي عليك أن تعلم أن هذه هي سبيل المجرمين في كل القرون قال الله جل وعلا أتواصوا به بل هم قوم طاهون فالداعية تواجهه معوقات كإعراض الناس عن دعوته فينبغي عليه أن يصبر أيضا الأذى من الناس قولا وفعلا وهذا مشاهد في تاريخ الأنبياء ومشاهد اليوم في واقعنا الداعية إلى الله يتهم دائما بما ليس فيه وأعداء الحق يقابلون الإحسان بالإساءة يقابلون التي هي أحسن بالتي هي أخشن. إذا صدع بينهم بالحق لا يسمع منهم إلا الباطل هذه صنة الله في خلقه خامسا من هذه المجالات الصبر على الزوجة والأولاد. كلنا يعلم أن النساء والبنين محبون للنفس الإنسانية، بلهما زينة الحياة الدنيا، لذلك فهما فتنه. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنه، وأن الله عنده أجر عظيم. ولقد بين رب العالمين سبحانه وتعالى طبيعة النساء وبين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا بين الكثير من جبلة النساء لتستبين للرجال سبيل معاملتهم والصبر على ضعفهم فمثلا قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرط مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا الرجل إذا أراد إقامة المرأة على الجاد وعدم الإعوجاج أدى هذا إلى الشقاق والفراق وهو كسرها وإن صبر على سوء حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عواجها دام الأمر واستمرت العشرة لذا قال صلى الله عليه وسلم فَاسْتَوْصُوا بهن خَيْرًا سادساً من هذه المجالات الصبر على الأخوة في الله أن تصفر على إخوانك لقد أشاد الله تعالى بنيان المجتمع الإسلامي على أسس قوية وعرى وثيقة فتغدو جسداً واحداً كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد إذا الشكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والثهر لكن الإنسان من طبيعته النقص والنسيان والغفلة فقد تصدر منه أفعال تؤذي إخوانه إن قابلوها هم بمثل فعله كانوا عونا للشيطان عليه لذلك لابد أن يقدموا له النص ويدرأوا بالحسنة السيئة ليعود المخطئ إلى عليه قال الله تعالى في هذا الباب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن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 قابله بعفو وصفح وإحسان قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولقد بشر الله جل وعلا الذين استجابوا لهذا النداء الرباني بالفوز والفلاح والنجاح فقال تعالى والذين صبروا بثغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار وهذا النوع من الصبر يجب أن يكون مشفوعا بالرحمة والشفقة والرعفة على الأخ لتزداد الألفة ويتماسك البناء وتشد أركانه قال الله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب فطوب لمن ألجم نفسه بالجام الحلم وحرص على دفع التي هي أخشن بالتي هي أحسن لأن هذا السلوك الجميل يهدي للتي هي أقوم وإن هذا السلوك يحيل هذا العدو إلى صديق حميم أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يصبرون على أبا إخوانهم إنه ولي ذلك والقادر عليه سابعا وأخيرا من مجالات الصبر الصبر على طلب العلم كلنا يعلم أن العلم ميراث الأنبياء ومن سلك سبيله فقد أخذ بحظ وافر يكفي أن الله تعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال العلماء قرن الله جل وعلا شهادة أولي العلم مع شهادته سبحانه وتعالى على أنه قائم بالكفط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لوضعوا أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغرب له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد. كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورسة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ واتر والحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود وغيره وفي رواية وإن فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم فللعلم وللعلماء مكانه فينبغي على طالب العلم أن يصبر على أدى الناس يصبر على أدى شيخه له يصبر على ما عقده مع شيخه من عقد يجب على طالب العلم أن يلتزم بهذا الشرط الذي عقده مع شيخه للانتهاء مثلا من بعض الكتب العلمية أو غير ذلك لأن المسلمين عند شروطهم ولأن المؤمنين عند شروطهم وينبغي عليه أيضا أن يكون متواضعا ولا يدعي أنه أعلم الناس لأن فوق كل ذي علم عليم ها هو موسى عليه السلام لما سأله ربه جل وعلا من أعلم الناس يا موسى فقال أنا فأدبه الله تعالى وقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الصابرين وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على الهادي البشير المصطفى صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فأحبتي في الله بعد أن تحدثنا عن شروط الصب ومجالاته ومعناه أو في هذه الإجابة على هذا السؤال الذي كان عنوان لخبتنا اليوم ما هي عوامل السبات عند الاجتلاء قلنا أولًا الإيمان بالقدر والرضى بما يقدره الله جل وعلا للعبد ثانيا الصبر على البلاء طبعا لا بد لمن أراد أن يعتصم بعروة الصبر الوثقى عليه أن يحذر من الآفات التي تعتاري النفس البشرية فتعيق الصبر وتعتارض طريقه والتي منها أولاً لاستعجال لاستعجال من العقبات التي يسميها العلماء عقبات الصبر عقبات للصابرين ما هي هذه العقبات قال العلماء أن العبد يكون مستعجلا دائما إذا كان مريضا يستعجل الشفاء إذا كان مهزوما يستعجل النصر إذا كان في فتنة ومحنة ينتظر الفرج إلى غير ذلك لا تستعجل من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحجمانه نعم الإنسان مولع بالعجلة لأنه خلق من عجل قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل ولكن ينبغي أن تعلم أن الله جل جلاله لا يعجل بعجلة أحد إن الله لا يعجل بعجلة أحد سواء في النصر والتمكين أو في غير ذلك فينبغي عليك أن تصبر لذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم لماذا؟ لأن الاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم فقد كانوا يستعجلون عذاب الله غرورا وعنابا فرد الله عليهم بما يقطع دابرهم فقال ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون فلاستعجال من سنن هؤلاء لجهلهم وسفههم أما المسلم المؤمن لا يستعجل لا يستعجل بل يصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يستعجل وفي رواية يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي لا تستعجل الإجابة لا تستعجل النصر والتمكين فمن هذه العقبات أولا الاستعجال، ثانيا الغضب قد يرى المسلم ما يكره ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إلى الإعراض عن الناس والنفور منهم ومن ثم إلى اليأس والقنوط. وهما آفة الصبر أيضا لذا قال الله جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله فلا تغضب ينبغي عليك نعم أن تغضب ولكن غضبا وأن تحزن ولكن حزنا لا يخرجك عن إيطار الشرع كما قال علماؤنا فمن هذه العقبات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 أي أجلبهما لمن أحم أو يدفعهما عن أحد لا يستطيع ذلك بل عليه دائما بالتذكير والنصيحة والبيان والبلاغ كما قال الله جل وعلا لست عليهم بمصيطر قال تعالى ما عليك إلا البلاغ رابعا وأخيرا من هذه العقبات اليأس واليأس آفة الصبر الكبرى لأنها تطفئ سراج الأمل فيترك العبد العمل ويخلد إلى الكسل. لهذا حرص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على غرس بذور الأمل في نفوس المؤمنين فقال رب العالمين جل وعلا ولا تحن. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وعلى منهج القرآن في إضاءة شعلة الأمل أمام المؤمنين درج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال عليه الصلاة والسلام كان رجل في من كان قبلكم أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم يحفر له في الأرض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 حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة ليبين لهم أن ما أصاب المؤمنين من قبلهم أي في عهد الأنبياء الذين من قبلهم أشد مما ينزل بهم وأن عليهم أن يتأسوا بهم في الصبر والثبات على الحق والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة وأراد أن يعلم الأمة من خلف الصحابة أن استبطاء النصر نوع من الابتلاء لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل, والدخل والدخلاء قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستتهم البأساء أي والضراء أي الأوجاع والأمراض وزلزل أي وتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب فالله جل وعلا وحده هو الذي يعلم متى يكون هذا النصر المرجوم فمن هذه العقبات التي نراها الآن اليأس والقنوط والغضب والاستعجال والضيق فينبغي عليك أن تصبر وأن تأخذ بكل أسباب النصر والتمكين فهذا هو الذي نملوه الآن وفي النهاية هناك نقطة في غاية من الأهمية بمكان ألا وهي هناك بعض الناس يظنون أن الشكوى إلى الله تنافي الصب وأن الحزن ودمع العين ينافي الصبر والجواب بالنسبة للشكوى إلى الله لا تنافي الصبر ومعنى الشكوى إلى الله أي التضرع إلى الله أي التضرع إلى الله أن ترفع أكف الضراعة وتقول يا رب قال العلماء هذا سبب من أسباب الابتلاء يعني قد تبتلى بالمصيبة أو المحنة أو الشدة أو الفتنة ليسمع الله منك يا رب كما قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون يقولون يا رب كما قال بعض السلف سبحان من افتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء كما فعل أيوه عليه السلام كما حكى القرآن واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه رفع أكف الضراعة وقال يا رب فشهد الله له هذه الشهادة الحق إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي كثير الإنابة كثير التوبة كثير العودة أيضا الحزن ودمع العين لا يناف الصد وطبعا أيضا فعل يعقوب عليه السلام ذلك ورفع أكف الضراعة إلى الله وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأيضا المصطفى عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم اللهم نصرك الذي وعدتنا وقال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين أن الشكوى إلى الله لا تنات الصبر ولكن شك والله للعباد إنها تنافي الصبر وأما عن الحزن ودمع العين فإنه لا ينافي الصبر والدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين أي على أبي سيف الحداد وكان يسمى بالبراء ابن أوس الأنصاري رضي الله عنه وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام أي أن امرأته كانت مرضعة لإبراهيم وإبراهيم ولد النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول أنث فدخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قبله وشمه عليه الصلاة والسلام يقول أنس ثم دخلنا عليه بعد ذلك وكان في هذه المرة يتألم ألما شديدا يجود بنفسه يتألم من الوجع والألم فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عون رضي الله عنه وأنت يا رسول الله من المعقول أن يفعل ذلك القائد والإمام معقولة تفعل ذلك يا رسول الله تبكي كما نبكي فقال عليه الصلاة والسلام إنها رحمة أي إن هذا البكاء رحمة ورقة وشفقة من الوالد على ولده ثم أتبعها بأخرى وقال إن العين تدمع والقلب يحجن ولا نقول إلا ما يرجي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحذونون الشاهد أن الحزن ودمع العين لا يناف الصبر وفي النهاية أبشر الصابرين بهذه البشارة من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا بين أنه يحب الصابرين فقال إن الله يحب الصابرين بين أن النصر دائما للصابرين فقال جل وعلا إن الله مع الصابرين معه إنها معية النصر والتأهيد والتسديد أيضا من هذه البشارات والكرامات لهؤلاء غرف في الجنة اللهم ارزقنا هذه الغرف يا رب العالمين قال تعالى يجزون الغرفة بما صبروا أي بسبب صبرهم أيضا الجزاء بأحسن العمل قال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أيضا الأجر الجزيل قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال العلماء كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر لا يحصره إلا الملك سبحانه وتعالى أيضا من هذه الكرامات البشارة قال تعالى وبشر الصابرين من هم يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من هذه الكرامات أن الله جل وعلا يصلي عليهم أن يثني عليهم في الملأ الأعلى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ووصفهم الله بالهداية فقال تعالى وأولئك هم المهتدون وهناك كرامات وبشارات أخرى وأخرى قد ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء أسأل الله يجعلنا جميعا منهم الشاهد هنا أن من عوامل السبات عند البلاء أولا الإيمان بالقدر والغضى بما يقدره الله جل وعلا لك ثانيا أن تصبر على البلاء وأن تصبر على المحنة والشدة وأن تعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى فاللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم صبرنا أمام هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن اللهم استرنا ولا تفضحنا وكرمنا ولا تهنا وعافنا واعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابه اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العقد عليه اللهم انصر 이�خواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم أين فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الاسلام اللهم اقفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واصلح فساد قلوبنا وصلح فساد قلوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع. المنصورة هاتف رقم صفر عشرة تسعة صفر صفر واحد و واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.